أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا وعطيعوه فمن اتقاه أسعده وأرضاه أيها المسلمون الأخلاق الحسنة عنوان سعادة العبد وفلاحه وما استجرب خير بمثل جميل الخصال ومحاسن الفعال وإن نصوص الوحيين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 دعا دعوة صريحة إلى التخلق بالخلق الحسن فقال جل صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد والتدمذي وقال حسن صحيح حسن الخلق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 أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه أحمد بإسناد صحيح ورواه الترمذي وقال حسن صحيح ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة درجة حسن الخلق خلق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 ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق رواه الترمذي وقال حديث صحيح وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر وهو الجامع لخصال الخير فقال البر حسن الخلق إخوة الإسلام إخوة الإسلام إذا تقرر ذلك فإن حسن الخلق يشمل كل جميل من الأقوال والأفعال فهو كل مسلك مرضي شرعا وطبعا في التصرفات كلها والتآملات جميعها حسن الخلق هو الالتزام بالعاداب الشرعية الواردة في النصوص من عطايب الأقوال وجميل الفعال وحميد الخلال وشريف الخصال حسن الخلق كل تصره يقوم به الإنسان مما يكثر معه مصافوه ويقل به معادوه وتسهل به الأمور الصعاب وتلين به القلوب الغضابة فمواقف صاحب الخلق الحسن في التعامل كلها حسن ورفق وإحسان وتحلم بالفضائل وسائل المكارم يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم ومن حسن الخلق على سبيل المثال للحصر بسط الوجه وطلاقته وبشاشته وبذل المعروف وكف العذا واحتمال ما يكون من الآخرين من إساءة وزلل ومنه كظم الغيظ والبعد عن الفضول ومجانبة المؤاتبة والمخاصمة واللجاج حسن الخلق أن يأني أن يكون الإنسان برا رحيما كريما جوادا سمحا باذلا سخيا لا بخيلا أو شحيحا صبورا شكورا رضيا حليما رفيقا متواضعا عفيفا شفيقا غوفا هينا لينا في طبائه سمحا سهلا في تعاملاته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 وحسن المعاشرة ولطف المؤشر والبعد عن السفه ومجانبة ما لا يليق ولا يجمل ولا يسمع لصاحبه في المجالس عيبة ولا تحفظ له زلة ولا سقطة قال ابن عباس رضي الله عنهما القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة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 والإفساح للآخرين في المجالس ونشر السلام وإخشاؤه ومصافحة الرجال عند اللقاء والمكافأة على الإحسان بأحسن منه وإبرار قسم المسلم والإعراض أن لا يعني وأن جهل الجاهل بحلم وحكمة وهكذا كل تصرف طيب يجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنى وأوسطهم أخا على حد القائل يرى للمسلمين عليه حقا كفعل الوالد الضؤوف الرحيم فكل ذلك من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ويجمع قائدة الأخلاق ذلكم القول الوجيز اللفظ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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم من أراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من المسلمين بسوء فأشغله في نفسه اللهم اجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام